ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم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 تكون مع الساجدين. قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمائم مسنون.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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض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 لما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمين ونزعن ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فِيهَا نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأريم